زلزال في مكة وصل ابن العاص مكة فاستقبلوه متغيرا حزينا سألوه عن رفيقه ابن ربيعة فأجابهم إجابة أحبطت معنوياتهم وفاقم من إحباطهم خبر زلزال مكة من أقصاها إلى أقصاها حمزة ابن عبد المطلب يعلن إسلامه يطوف بالبيت لا يجرؤ أحد على التعرض له فمن أراد أن يفقد حياته وتثكله أمه فليتعرض لأسد الله فزع حكيم قريش عتبة بن ربيعه وهو يرى البطش والقمع لا يزيدان الإسلام إلا قوة وانتشارا ففي أحد الأيام كان صلى الله عليه وسلم يرتل سورة النجم فلما وصل آية السجدة سجد فسجد معه المسلمون والمشركون غير شيخ أخذ كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا خشي عتبة على هبل واللات والعزى وبقية الحطب فقال وهو جالس في نادي قريش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 وذلك حين أسلم حمزة نهض عتبة ومشى ممتلئا بالأمل حتى جلس أمام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال بكل لطف يبنا أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع قال إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيلا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب لم يقاطعه صلى الله عليه وسلم تركه حتى انتهى ثم سأله فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال عتبة أفعل فقرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم أخذت الآيات عتبة صدعت قلبه حتى غيرت جلسته فألقى يديه خلف ظهره من الذهول ولما قرأ صلى الله عليه وسلم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون سجد صلى الله عليه وسلم ولم يسجد عتبة فقد تحولت امثالا من دهشة رفع صلى الله عليه وسلم رأسه والخشوع يضيء وجهه ثم نظر لعتبة وقال قد سمعت أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك سحب عتبة يديه من خلف ظهره وجمع ثيابه وشتاته مشدوها لا يستطيع الرد ثم قام ثقيلا نحو أصحابه الذين صدموا بهذا الوجوم القادم نحوهم وبتلك الملامح المسافرة في آيات ذكرته بعظمة الله وذكرته بمصير الطواغيت الذين تجبروا وعاندوا وبطشوا بالأنبياء والدعاة ولما اقترب عتبه أقسم بعض أصحابه نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به